الشيعي المختار يا فاطمه الشيعي المختار يا فاطمه واستعدي بالظلام قبل تاكسير الظلوع واستعدي بالدموع قبل تاكسي شيع المختار بعد شيعي شيع المختار يا واستعدي واستعدي بالدموع قبل تاكسي ما اسمع واستعد بالدموع آه شيعي المختار يا فاطمه شيعي المختار يا فاطمه واستعدي بالدموع قبل تكسير الضلوع ماذا واستعدي بالدموع قبل تكسير كلنا شيعي شيعي المختارة ياه بعد اسمعي دك فوق شيء علمه آه وستعدي بالدموع قبل تكسي كلنا آه وستعدي بعد ايدك فوق <تصفيق> اشيع المختار يا فا عدي <تصفيق> <آه، صدا. تصفيق> بالدمور الشيع المختار يا فاطمة الشيع المختار يا فاطمة واستعدي بالدموع قبل تكسير الظلوع واستعدي بالدموع قبل تكسير كلنا شيع المختار يا بعد قبل بعد واستعدي واستفاق الحزن يبكي مهجة الزغرة بين أحضان النبوة فاستدارت لغة اليوتم بأحشاب فوق أغصان الأبوة فوق أغصان الأبوة واستفاق الحزن يبكي مهجة الزغر بين أحطان النبوة فاستدارت لوره تول يومي باحشا فوق اغصان العبو فوق اغصان العبو القلب البتلي والرزايا تتوقع بافتجاعي وانتحابي فاطم تبكي محمد رعش قلب البتولي والرزايا تتوق في افتجاعين وانتحاب فاطم انت محمد فاطم انت يا محمد واصطفى حزن يوبكيه مهجته الزاغره بين احضان النبوءه فاستدارت لغته ليوتمي باحشاق فوق اقصى عن رعيش قلب البتولي والرزايا تتوقع بافتجاع وانتحاب فاطمون تبكي محمد رعيش قلب توي والرزع يا تتوق بفتي جعين محمد ماذا فاطمه في <تصفيق> محمد يرفع الصيحات إعوال أغمض المختار عينه أيها الناس فقوموا شيعوا طه شيعوه بالسكينة وبالالون يرفع الصاي حاتئ عاله اغمض المختار عينا ايها الناس فقوم شيع طاه شيعهه بالسكينه شيعهه بالساق قام بيت غسيل حيدر بايادي الشريفه بينما الاصحاب ساروا لجتماعات السقيف قام بيت عزيل حيدر باياديه الشريفه بينما الاصحاب ساروا لاجتماعات السخيف او اجتماعات السخيف وبلال يرفع الصاي حاتئ عواله اغمض فقوموا شييعوا طه شييعوه بالسكي وبلال يرفع الصاي حتي اعلى اغمض المختار عينه ايوها النا Sifakumu shayyiyu taaha shayiyiyu huu bi sakinah shayiyu huu bi sakinah shayiyu هالشريفه بين ما الاصحاب ساروا لجتيما عات السقيفه قام بيته غسيل حيدر بينما الأصحاب ساروا الاجتماعات السقيفة الاجتماعات السقيفة <تصفيق> واستفاق الحزن يوكي مهجة الزهرة بين احضان النبوء فاستدارت لغت الود اسمي فوق اغصان الابو واستفاق الحزن huzn yuubki muhjata zaghra bayna ahtaan an-nubuwwa fastadara lughatu l-yawm tibi او قصران راعش القلب البتولي والرزايا تتوق بفتي جاعين وانتحابين تبكي محمد ฟาطمہ وانت او رعيش قلب البتولي والرزايا تتوقد بافتجاعين وانت حابي بافتجاعين فاطمون تاب بعد فاطمون فاطمون تاب في محمد, ف... محمد هوا بلال يرفع الصيحات إعواله أغمض المختار عينه وبالعالون يرفع الصاي حاتئ عاله اغمض المختار عينه ايها الناس فقوموا شيعوا طه شيعوه أيها الناس فقوموا شيعوا طاه شيعوه بالسكينة شيعوه وبلال يرفع الصيحات إعواله Aغمض المختار عينا Ha ayyuhal nasu faqomu Shai'i'u taaha Ha ayyuhal nasu faqomu Shai'i'u taaha شيعه الله الكريم قم بتغسيل حيدر باياديه الشريف قم بتغسيل حيدر باياديه الشريف بينما الأصحاب ساروا لاجتماعات, سارو لاجتماعات السقف بينما الأصحاب ساروا لاجتماعات السقف قام بالتغسيل حيدار بأياده الشريفة بينما الأصحاب صاروا الاجتماعات السقي أقم بيت أغسل حيدار بأياده الشريفة بينما الناس حابوا ساروا لاجتماعات السخيفه لاجتماع بعد الاجتماعات لاجتماع سخيف وبين في تغسيل والكون ما على مختاري تآمر الاصحاب وخال فالباب وخالفوا رسالة جبري يا نصاب خليفتان بالشورى يا بئس شو رغم على الأحرار هل هذه وصيته المختاري أم إنه الحقد على كراري ومن انتهال اوله حتى جاء وصيته الثاني بحرق الدار تامروا واعلنوا طغوانهم لا ريب اي وقود النار ومن انتهال اوله حتى جاء وصيته ثاني بحرق الدار تامر واعلن طغوا لا ريب ان هم مقود النار لا ريب ان وبينما الكرار وفي تقسيلي والكون ميه شجوع على المختار تأمر الأصحاب خالف الباب وخلفوا رسالة الجبار ونصبوا خليفتك بالشورى يا بأس شورهم على الأحرار يا بأس شورهم على الأحرار هل هذه وصية المختارة أم إنه حقد على الكراري هل هذه وصيه المختار ام انه حقد على الكراري ومن حتى جاءت وصية الثاني بحرق الدار ومن تهى الأول حتى جاءت وصية الثاني بحرق الدار اَمَرُوا وَأَعْلَنُوا طَغْوَاهُمْ لَارَيْبَ أَنَّهُمْ وَقُودُ النَّارِ اَمَرُوا وَأَعْلَنُوا طَغْوَاهُمْ لَارَيْبَ أَنَّهُمْ وَقُودُ النَّارِ لَارَيْبَ أَنَّهُمْ وَقُودُ وبينما الكرار في تغسيلي والكون ما فجوع على المختار تأمرا أصحاب خل فالباب وخالف رسالة الجباري ونصب خليفتك بالشورى يا بئس شورهم على الأحرار هل هذه وصية المختار أم إنه الحقد على الكرار ام انه لحقدوا علىال و من انتهال اول وحتى جاء وصيته ثاني بحرق الدار تامروا واعلنوا طغواهم لا ريب انهم اقود النار ومن انتهال أول حتى جاء وصية ثاني بحرق الدار تأمروا وأعلنوا طغواهم لا ريب أنهم وقود النار لا ريب آه آه آه ومن تهل أول حتى جاء وصية ثاني بحرق الدار تامروا واعلنوا طغوا لا ريب آه. انهم مقود النار لا ريب انهم <صفيق> او وبينما الكرار في مفجوع على المختار يا رسول الله وبينما الكرار في التغسيل والكون مهجوع على المختار تآمران أصحاب خلف الباب وخالفوا رسالة الجبار وخالفوا رسالة الجبار وانا الصف خليفات بالشوره يا بس شوروهم على اهل احراري وانا خليفة بالشورى يا بئس شوراهم على الأحرار هل هذه وصية المختار أم إنه الحقد على الكرار أم إنه الحقد على ومن تهى الأول حتى جاءت وصيت الثاني بحار قداري ومن تهى الأول حتى جاءت وصيت الثاني بحار قداري تآبر Tawaroo Wa a'laloo Tawaroo Tawaroo Wa a'laloo Tawaroo La raiba an Na hum waku Dunari La raiba an Na وقود بعد لا ريبا لا ريبا